سوره التحريم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لما تحرم ما الله لك بتغين رضات والله غفور رحيم قد فرض الله لكم أيمانكم والله مولاكم وهو العليم كِيم وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا فَلَمَّا نَبَّأَتْهُ وَأَظْهَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ, بعض عرف بَعْضَهُ عَرَفَ بَعْضًا وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ قال نبأني العليم الخبير إن تتبأ إلى الله فقد صارت قلوبكم تظاهر عليه فإن الله هو مولاه فإن الله هو مولاه وجبير الوصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عساه ربّه إن طلق أن يبدله أزواجا خيرا كن مسلمات مسلمات ثياب عابدات سائحات ثيبات ثيابه وأبيك يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهلِكم نارا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها النار والحجارة عليها ملائكة غناظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهلِكم نارا نار وقودها الناس والحجارة عليها ملاكٌ غلاضٌ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما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 عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه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 وَقِيلَ ادْخُلِ النَّارَ مَعَ الَّذِينَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إذْ قَالَت رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا إذْ قَالَت رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ونجني من فرعون وعمله ونجني القوم الظالمين ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين